وخلق منها زوجها وبست منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساء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 وَالْيَقْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ جُزْيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَالْيَسْتَقُوَّاهَا وَالْيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَمَّ ضُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُخُونِهِمْ نَارًا وَسَيَقْضِيَ الْقَوْلُ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 فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء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 يا أيها الذين آمنوا لا يحي لكم أن ترسوا النساء كرها ولا تعطلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن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 اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ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 وَلَا فِي تَقَاطُفُونَ نُشُوزَهُمْ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا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 حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر لسبيل حتى تغسفلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد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 من الذين هادوا يحذفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعطينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين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 بكتاب آمن بما نزلنا مصدق لما معكم من قبل أن نقم سوؤها فنردها على أدبارها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَطِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّابُوتِ وَيَكُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَا أُولَئِ أَهْزَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنِنَهُ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 فَقَدْ أَتَيْنَا آل إبراهيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَا هُم مُجْتَنَعَضِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَعْصُدَعْنِهِ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم ناراً كلما نضجت ثلودهم بدلناهم ذلودا غيرها ليزوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما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 يحكموا إلى الطعوت يريدون أن يتحكموا إلى الطعوت وقرؤوا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا.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 وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخطرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن استقى ولا تظلمون فسيلا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 سلام لست مؤمنا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا فتبغون عرض الحياة الدنيا فعند الله غنيم كثيرة كذلك كنتم من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 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ قَائِمَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَيَأْخُذُون سِلَاحَهُمْ وَيَأْخُذُون أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ والتآتقة أخرى لم يصل فليصل معك، والتآتقة أخرى لم يصل فليصل معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم.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 ولا تتانس على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهموا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون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 ومن يكتب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا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 ولو حرست فلَا تميل كل الميل فتذوها كالمعلاقة وإن تصلح وتتقف إن الله كان غفور رَبُّ وَحِيمٍ وَإِنَّ تَصْوَقَ يُغْنِي اللَّهُ كُلَّمِنْ سَعَتِهِ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 إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعجلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا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 كُنْ إِذًا مِثْلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنْ اللَّهِ قَالُوا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 يقول بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض وننكر ببعض ويقولون نؤمن ببعض وننكر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا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 قبلك والمقتوم الصلاة والمقتوم الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولائك سنعطيهم أجر عظيم إن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 إن أمرهن لك ليس له ولد وله أخت فله مِنْ مَا تَرَضَّ وَهُوَ يَرْثُهَا إِنْ لَمْ يَكُلْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ أَسْنَتَيْنِ فَلَهُمَا السَّلُوثانِ مِنْ مَا وَإِن كَانُوا إِخْوَةَ الرِّجَالِ وَلَسَاءَئَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ